والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة أحدها أن يجدها سالمة فإن تلف بعضها او باعه المفلس او وهبه او وقفه فله اسوة الغرماء لقوله عليه السلام من ادرك متاعه بعينه فهو احق به والذي تلم حول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الرجوع الا بشروط خمسة من هو الذي لا يملك الرجوع صاحب العين الذي وجدها عند المفلس بحالها باع على المفلس عينا أي شيء كان قبل إفلاسه ثم حكم عليه بالفلس والحجر قلنا تعلق حق الغرماء بعين ماله كل ما بين يديه للغرماء فيه حق رجل وجد عين ماله ما تغير بشيء فهو بالخيار كما تقدم بالانس ان شاء اخذه بقيمته وإن شاء تركه مع ويكون اسوه الغرماء قال ولا يملك الرجوع يعني ليس على اطلاقه بل بشروط هذه الشروط خمسه يقول أحدها أن يجدها يعني عين ماله سالمه يعني بحالها على حالها فإن وجده قد باع بعضها أو وهب بعضها أو انتقل شيء منها إلى ملك غيره أو تغيرت تغيرا يؤثر عليها فلا يملك الرجوع حينئذ فإن تلف بعضها أو باعه المفلس يعني قبل فلسه ولا بعد الفلس وبعد الحجر ما يسوغ له أن يبيع أو وهبه لولده أو والده أو زوجته او جاره او اخيه او اي شخص او وقفه يعني إن كانت ارض اشتراها قبل ان يفلس ثم وقفها لتكون مسكدا او لتكون بيتا لطلبه العلم او للفقراء او لابن السبيل او نحو ذلك فله أسوة الغرماء يعني ما يملك الرجوع فيها ما يقول هذه أرضي وما بني عليها شيء إلا أنه استصدر فيها صك بأنها وقف أو أشهد إثنين بأنها وقف لتكون مسجد أو رباطا أو غير ذلك فهي ما تغيرت بحالها لكنها انتقلت من ملكيته الى ان كانت وقفا لله تعالى والوقف اذا وقفه المرء ينتقل في الحال من مالكه الى ان يكون لله تعالى ما يملك الرجوع في الوقف مثل ما لو بنى مسجد هل يملك بعد بنائه وتهيئته مسجد أن يغلقه ويقول من يشتريه لا لأنه انتقل من ملكيته لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه هذا أدرك متاعه لكن ليس بعينه أو انتقل من مالكه نعم فهو أحق به نعم والذي والذي تلف بعضه لم توجد عينه يعني ما وجد بحاله تغير وجد بعضه نعم فان كان المبيع عبدين او ثوبين فتلف احدهما او بعضه ففي السالم منهما روايتان احداهما له الرجوع فيه بقسطه لانه وجده بعينه والثانية لا يرجع لانه لم يجد المبيع بعينه اشبه العين الواحدة وان كان المبيع عبدين او ارضين او دارين او مزرعتين او قطيفتين فتغير واحد او بيع او انتقل وبقي احدهما الثاني فهل يملك الرجوع او لا يملك الرجوع قال فيه روايتان عن الامام احمد احداهما يملك الرجوع لانه يرجع اليه بقصته دارين تغيرت احداهما او اوقفها او وهبها او باعها وبقيت الدار الأخرى الدار الأخرى بحالها قال يأخذها بقسطها فهو حق بها لأنه وجد متاعه بعينه هذا فهو بقسطه من الثمن والثاني لا يرجع لا يملك الرجوع لأن الرجوع إلى كامل المبيع والمبيع الآن ما يملك الرجوع في كامله بعضه تغير او تلف او وهب او وقف فهو ما يملك الرجوع في بعضه دون بعض نعم. وان كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله اسوه الغرماء لانهما كالعين الواحدة الا ان تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل وإن كان المبيع ثمرة شجرة مثبرة في شيء مبيع شيء واحد ومبيع شيئان فمثلا أرضين أرض في الشمال وأرض في الجنوب هذا المبيع شيئين أرض بجوارها حوش أرض فيها بيت وأرض فيها حوش فقط هذا كالشيء الواحد ليس منفصل لأن البيت يكون في حاجة إلى الحوش فهما مبيع واحد فالمبيع الواحد إذا تغير بعضه ما يملك الرجوع في البعض الآخر المبيع إذا كان نوعين إذا كان شيئين ملك الرجوع في احدهما الباقي على الروايه الاولى يقول اذا كان المبيع شجرة مثمره فتلفت الثمره فله اسوه الغرما تلفت الثمره فله اسوة الغرم لان المبيع تلف بعضه المبيع تلف بعضه وبقي بعضه فلا يملك الرجوع في الباقي لان المبيع شيء واحد قال الا ان تكون الثمره مؤبره حين البيع تقدم لنا في بيع الثمار والزروع والنخيل على أنه اذا بيعت الشجره والسمر لم يبدو ثم بدا السمر بعد هذا فإن الثمرة تبع المبيع وإذا كان المبيع عليه ثمرة والثمرة قد ابرت يعني لقحت فالثمرة للذي باعها مبقاة إلى الجذاذ أو الحصاد يعني المبيع عبارة الآن أصبح شيئين المبيع ثمره مؤبره لمن تكون للبائع اشترطها المبتاع المشتري يعني كانه اشترى شيئين اشترى شيئين فتلفت الثمره بعد هذا هل يملك الرجوع او لا قال يملك على الروايه الثانيه لان المبيع شيئان تلف احدهما وبقي الاخر فهو يملك الرجوع في الباقي بقسطه من الثمن بخلاف ما اذا كانت الثمره لم تؤبر وقت البيع فهي تبع المشتري فتكون المبيع عباره عن شيء واحد تلف بعضه وبقي بعضه فلا يرجع فيه إذا كانت مؤبرة واشترطها المبتاع فهي عبارة عن شيئين تلف أحدهما وبقي الآخر فلصاحب العين الرجوع في العين الباقيه بقسطها من الثمن ولا يعتبر تلف بعض الثمره او تلف الثمره مانعا من الرجوع لان المبيع شيئان انتبه وان كان المبيع شجره مثمره فتلف ثمرتها فهو اسوه الغرماء لان المبيع شيء واحد وتلف بعضه فلا يملك الرجوع فيكون البائس وتل الغرماء الا في حال واحده اذا كان المبيع ثمره مؤبره واشترطها المبتاع المبتاع من هو المشتري لان الاصل انها للبائع فاشترطها المبتاع فكان المبتاع اشترى شيئين اشترى الشجر واشترى السمر بالشرط فيقولهما عبارة عن شيئين تلف أحدهما فله الرجوع فيما لم يتلاف وإن قص المبيع سفه مثل أنهزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال ف... وإن قصل المديع صفه مثل أن هزلا باع عليه رقيقا فهذا المفلس فقير الحاق فضعف هذا الرقيق وصار هزيل او باع عليه رقيقا يحسن صنعة فهذا المفلس ما عنده صناعات فنسي الرقيق هذه الصنعة التي كان يعرفها من قبل او باع عليه الرقيق في وقت شبابه ونشاطه ولم ينفه القيمة حتى كبر الرقيق وشاب وتعب او ثوبا كان المبيع ثوب او قطيفه او نحو ذلك فخلق يعني استعمل لكنه لا يزال محتفظ بقيمته في هذه الاحوال كلها من حق البائع ان يرجع في المبيع ما دام على حاله وانما نقص صفه وهو صاحب الحق وهو صاحب الخيار ان رضي بثوبه او برقيقه او بدابته بهذا النقص فله ذلك باع عليه فرسا مثلا فهذا المفلس ما قام على الفرس بالغذا وما يتطلب فهزل فحجر على المشتري وجد البائع فرسه لكنه يوم يبيعه ذا قيمه وسمين وقوي ونشيط وجده هزيل هل يقال انه تغير تغيرا يمنع الرجوع لا لا شك ان القيمه نقصت لكن ماذا ما دام الخيار له يقبله يقول مثلا فرسي انا بعته بخمسة الاف والان قد لا يساوي الا 3000 ولو صبرت اكون مع الغرماء ما جاءني الا 2000 فانا اخذ فرسي ولو ان قيمته ثلاثة خير لي فهو صاحب الحق وله ذلك وتغير شيء من صفاته ما يمنع من الرجوع لانه ما ذهب شيء من عينه وانما تغير صفته نعم لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال فيتخير بين أخذه ناقشا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن نعم. وإن فقئت عينه فهو كتل في بعضه وإن فقئت عينه يعني رقيق فقئت عينه أو حيوان فقئت عينه فهو يكون اسوة الغرمى لانه تلف بعضه واذا تلف بعضه فلا يرجع في باقيه نعم وان شج او جرح او افتضت البكر فكذلك في قول ابي بكر لانه نقص جزء ينقص قيمته فاشبه ما لو فقئت عينه نعم وقال القاضي. وقال القاضي قياس المذهب ان له الرجوع لانه فقد سفه فهو كالهزال يقول ان شجأ الشجأ تختلف عن فقع العين فقعات العين ذهبت الكلية الشجأ هي الضربه في الوجه او في الرأس مثلا وممكن هذه الضربة في الوجه أو في الرأس ما تؤثر عليه تؤثر عليه اسبوع أو شهر ثم تزول ما يكون لها أثر فهذه تختلف عن فقع العين لأن فقع العين ذهب جزء منه وأما الشجه فهي ما اذهبت جزء وإنما أعابته مثل الهزال ثم إن كان لا انتظر فهو كتال في بعضه يقول مثل تلف البعض يعني ليس له الرجوع وإن شج أو جرح أو افتلت البكر باع جارية وهي بكر ففض بكرتها يعني اتخذها فراشا له فهي أمته فنقصت قيمتها وتغيرت صفتها مثلا فكذلك في قول أبي بكر لأنه ليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وإنما هو أبو بكر من الحنابلة من أئمة الحنابلة لأنه نقص جزء ينقص قيمته فأشبه ما لو فقئت عينه وقال القاضي أبو يعلى قياس المذهب أن له الرجوع لأن هذا نقص صفة وليس نقص في العين أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال فالهزال يرجع فيه يقول فكذلك إذا شج أو افتضت بكارة البكر أو نحو ذلك لأن هذه صفة ما تؤثر على العين فالعين باقيه نعم ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني يقول إذا كان هذا النقص الذي حصل شجأ أو افتضت بكارتها إن كان ليس له أرش يعني الذي شجه هو سيده والذي افتض بكارتها هو سيدها فليس للبائع الاول سوى الرجوع في العين او تركها ويكون اسوه الغرماء ما يقول ارجع في الامه وتعطيني ارش فضل بكاره نقول لا لان فضل بكاره هنا بحق والشجة التي حصلت من السيد ربما تكون للتعليم أو غير ذلك فليس لها عرش وإن كانت الشجة من شخص أجنبي وطولب بالعوذ ودفع العوض أو فض البكاره من مغتصب فأجبر على ضمان ما افتضى ضمان نقص ما حصل في الجارية واستلم المفلس الأرش لأنه له ثم عاد البائع الأول في بضاعته فأخذها فله المطالبة بالأرش ويكون مع الغرماء إذا كان الأرش ألف أو أقل أو أكثر فيكون كانه بقي له على المدين الف ريال يكون اسوه الغرماء وان كان له ارش فللبائع اذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصه ما نقص من ثمنه فينظر ما نقص يقال مثلا الامه باعها عليه بعشره الاف وهي بكر لو كان وقت بيعها وهي ثيب كم تساوي تساوي مثلا ثمانية آلاف يقول الأرش هو ألفان يضرب بها مع الغرماء هذا إذا لم يكن افتضاض البكارة من قبل السيد أما إذا كان افتضاض البكارة من قبل السيد يعني ليس له أرش فلا رجوع له في الأرش هذا نعم فاصلن فإن كان المبيع زيتا فخلطه بزيت آخر أو لت به سويقا أو صبغا فصبغ به ثوبا أو مساميرا فسمر به بابا أو حجرا فبنى به أو لوحا فجعله في سفينه أو سقف أو نحو ذلك لم يكن له الرجوع لأنه لا, يق... لا يقدر على أخذ عين ماله، لا يقدر, لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس. يعني إذا ي... كان المبيع موجود بعينه، الزيت موجود لكن خلط به زيت آخر، اللوح موجود لكن سمره جعله باب. اللوح موجود لكن جعله في السفينه يرى هذا اللوح هو المبيع حجر بنى به جداره يرى الحجر هذا معدود عشر عشرين ثلاثين حجر الاساس بينه ما تغيرت لكن بني عليها بيت هل يملك الرجوع في هذه الحال لان عين ماله بين يقال هل الخشبه اللوح هل المسامير هكذا هالزيت مع هذا؟ لا لأنها تغيرت وإن لم تتغير بحالها لكن خالطت غيرها وإن لم تخالط غيرها لكن لا يمكن استخلاصها إلا بضررا على المفلس إما بهدم الجدار يقول اهدم الجدار وعطنا أحجاري هذه أحجاري معدودة اهدم جدارك لا هذا في ضرر عليه وهكذا فإذا كانت شيء موجود بعينه لكن في تسليمه ضرر على المفلس فلا يزال الضرر بالضرر بل يكون في هذه الحال أسوة الغرماء وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله سابونا أو غزلا فنسجه أو ثوبا فجعله قميصا أو حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرقا او نونا فنبت شجره او نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له لانه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه وصفته وان كان واحدا من هذه الاشياء موجود طحين مثلا كان بر حب فطحنه فيقول رد علي الطحين لا يقول تغير ان كان قد باع عليه بيض ذا قيمه ثم ان هذا البيض فرخ وصار فروخا فيقول رد علي فروخي بيضي لان هذه الفروخ فروخ بيضي ردها علي لا لان هذه الاشياء كلها تغيرت عن مساهم ماها الاول زيت مثلا وعالجه حتى صار صابون مثلا فيقول رد علي هذا لا لأنه تغير في هذه الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجد متاعه بعينه يعني ما تغير نعم فصل وإن اشترى ثوبا فسبغه أو قصره أو سويقا فلته بزيت فلساحبهما الرجوع فيهما لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما لأن ما حصل من زيادة القيمة بالسبغ وغيره فهي للمفلس لأنها حصلت بفعله في ملكه وإن اشترى ثوبا فصبغه اشترى ثوب مثلا أبيض فصبغه ثم أفلس فهل لصاحب الثوب أن يقول أعطوني هذا ثوبي إلا أنه مصبوغ؟ نقول نعم نعطيه لأنه هو عين ماله وإنما تغير بالصبغ والصبغ ذا قيمة يقول مثلا أنا اشتريت له صبغ الثوب عشرة واشتريت صبغ بخمسة مثلا فصبغته فتزيد القيمة بلا شك فيكون المفلس شريكا للبائع الأول في زيادة العين فيما زاد بسبب فعله لأن هذه الزيادة وجدت بفعله فيكون شريكا فيها وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع لأنه نقص صفه وإن نقص قبل أن يصبغ قيمة عشرة فلما صبغ قلت الرغبة فيه لأن الناس يريدون غير هذا الصبغ مثلا فصار لا يساوي إلا ثمانية فنقول للبائع الأول إن شئت أن تأخذه بعينه ولا أرش لك فخذه وإن أردت أن تطالب بالأرش فلا فأنت أسوة الغرماء وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم اثرها في الزياده وان كان ما زاد ولا نقص فليس للمفلس فيه حق وانما لذاك ان ياخذه بقيمته التي باعه بها نعم وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا ويكون الزرع مبقا الى, الحص... الى الحصاد بطير اجرة لان العوض في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة فإذا وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس زرعها زرع ثم افلس صاحب الارض يقول اريد ارضي لا اريد ان ادخل مع الغرماء نقول الأرض مزروعة الآن يقول شو الزرع خذوه نقول لا هذا فيه إتلاف وضرر على المفلس وإننا نعيد إليك الأرض بشرط أن يبقى هذا الزرع إلى الحصاد بدون أجره بدون أجره لماذا تقدم لنا أمس قريبة منها في موضوع التأجير مبقا إلى الحساد والجذاذ بأجرة مثله هنا قال بدون